بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويسر للسالكين من طاعاته الأسباب ووعد العاملين بالجزاء الأوفى وحسن الثواب والصلاة والسلام على الهادي إلى مناهج الصواب من فضله الله على الأنبياء بما آتاه من الحكمة وفصغ الخطاب وعلى آله وصحبه اول والألباب والالباب اما بعد يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون قبائح الحلال وقبائح الحرام ان قطعه عمل مريح من يميني فقد حرم الله عليه الجنه واوجد له النار من غصب قلب سبر من الارض توق به من تجعي ارضين يوم القيامه لا يقبل منه صرف ولا عدل الصرف هو الفرد والعدل هو السنة يعني ربنا لا يقبل منه صرف ولا ايه لا فرد ولا ايه ولكن عاكل الحرام لا يرفع له عمل صالح الى السماء فإنسان على نقمة الحرام وعثى فعيدا أتى تب فاغافلا والموت يطلبه أما فاترت فيما تنضي الساعات أقبل على الرحمن وطلب عفوه فعثى المهيمن يغفر الزلا قل لربك يوم القيامة يا من أسلت المواريه يا من أسلت حقوق العباد يا من أسلت حق إخوانه ماذا تقول لربك يوم القيامة هل ستنفعك الأرض هل ستنفعك الأرض؟ هل ستنفعك الفدادين؟ هل ستنفعك الأموال؟ أين العمارات؟ أين الشركات؟ أين الرؤساء؟ أين الوزراء؟ أين الملوك؟ أين هؤلاء؟ كل ذلك فان لا نعلم. كل من عليها فان ويبقى وجه قول الجلال يا را ليل الجهل والران الذي اغشى فؤادك حالك الظرنات ماذا تجني به ثني والحلم الذي اشقاك طعم مراره الماسا من قبائل الحلال الذي ياكل الحلال شبيه بالانبياء والمرسلين من المؤمنين استحيى من الله حق الحياة مستجاب الدعوة معه كنز من اعظم كنوز الجنة من اهل الجنة فما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاسبار المتني بقبولة الدكتور عبدالله البيون اما الان شاء الله علي مادة الحمد لله نحمده به سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره, ونستغفره.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 صلى الله عليه وسلم ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله بر الأمة وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل بنود تالك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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نجم واحده وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 في السلسلة التي بدأناها بعنوان الثلاث المهلكات وقد تكلمنا في تسع خطب الماضية عن جريمة الزنا والاسباب الموصله إلى ارتكابها وبدأنا في الحجة الماضية في الجريمة الثانية الا وهي جريمة الربا نسأل الله أن يطهر بطوننا وبيوتنا من الحرام وان يرزقنا الحلال في الدنيا والاخره امين يا رب العالمين وقد تكلمنا في الحبه الماضيه عن الاسباب التي تعين الانسان على اكل الحلال ما هي الاسباب التي تعينك على نقمه الحلال وتبعدك عن نقمه الحرام ذكرنا اربعه اسباب من عمل بهذه الاسباب الاربعه وآمن بها واعتقدها وتيقن فيها وسار عليها لم يدخل في بيته لقمة واحدة من الحرام لم يدخل في بطنه لقمة واحدة من الحرام السبب الأول أن تعلم أن الرزق مقدر ومخصوم أن تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخفاك وما أخفأك لم يكن ليصودك وأن ما شاء الله كان وما لم يأت لن يكون ولا حول ولا قوه ولا قوتين بالله فالارزاق والاقدار والاعمار بيد الله الواحد القهار فلم تاخذ الا ما اراده الله لك ولن يهرب منك الا ما اراد الله الا يكون لك فلم تاخذ من الدنيا الا ما كتبه الله لك مخلوقه بينهم عفتههم في الحياه الدنيا ولذلك قال بعض السلف قال بعض الثلاث احفظ هذه السلمة يا عبد الله لا تنسى هذه السلمة ابدا قال بعض الثلاث علمت ان رزقي لم يأخذه غيري فاطمئن قلبي باب اوعى انسة النبي علمت ان رزقي لم يأخذه غيري محدث لو جثت معاهل الارض معاهل السماوات من الجن والانس والملائكة لو جتمع الكون كله على أن يعطوك ما لم يرده الله له فلن يكون أبداً ولو جتمع الكون كله على أن يمنحك شيئا أراده الله له فلن يكون ذلك أبداً لأن المتفرغ في الكون وحده هو الله سبحانه وتعالى الأمر الأول أن تؤمن أن ربك مقدر ولطه الأمر الثاني أن ترضى بما قسم الله لك حتى يقير قلبك وحتى تطمئن نفسك وحتى ينسحب ضربك وحتى يهدأ بالك فلقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك فكن أغني الناس ارض بما قسم الله لك الأمر الثالث إذا استبه عليك أمر إذا استبه عليك أمر من هو من الحلال او من الحرام فاتركه لله تبارك وتعال دع ما يريدك الى ما لا يريدك الحلال بين كما قال النبي والحرام بينه وبينهما امور مستبهات فمن اتفى سبهات فقد استبرأ لدينه الامر الرابع ان تأخذ باسباب الرزق الحلال لانك عشان تعيش من حلال لعشان تبعد عن الحرام لا بد من الحلال لابد ان تبحث عن عمل صالح وأن تبحث عن رزق طيب تكف به نفسك عن الناس وعن المذله والمساله ان عملت بهذه الامور الارضيه سوف تستغني عن الحرام استغناء كبيرا ولن يدخل في ولا في بطنك لقمه من الحرام لكن كثيرا من الخلق حرفوا على جمع المال من الحرام لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقبر ولم يرضوا بما قسم الله تبارك وتعالى لهم ولم يبتعدوا عن السبؤات ولم يبحثوا عن عن أسباب الرزق الحلال وفي حبة الحادية عشر من هذه السلسلة وهي الثامنة من جريمة الربا وقبل أن ندخل أيضا على جريمة الربا بالتبطين وجد وأن عرفة فضائل الحلال وقبائح الحرام نعرف عاقبه الانسان الذي يطهر طعامه الذي يحرص على لقمه الحلال نريد ان نعرف منزله الانسان الذي يبحث عن رزقه من الحلال الذي يتحرى لقمه الحلال ويهرب من لقمه الحرام ونريد ان نعرف عاقبه الانسان الذي يبحث عن الحرام ويبحث عن نقمة الحرام من الربا من ومن الرسمه ومن الغش ومن اهمال العمل ومن التكاثل ومن عدم اداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه لخبتنا اليوم بعنوان فضائل الحلال وقبائح الحرام انظر الى النفيس نبدا بالحلال اولا ونسال الله ان يغنينا بحلاله عن حرامه آمين يا رب العالمين يعلم توق الإنسان ان هو ليقول من الحلال ويحرص على لقمة الحلال ما منزلته ما درجته عند الله لو أرادنا أن نتكلم عن منزلة لقمة الحلال في الدنيا والاخره فلم نستطيع ولم نستوعب لكن المؤمن يعتبر بكلمة المؤمن يتعب إذا تقعب المؤمن يتعب إذا وعب إذا وعب التعب وإذا هو بخار وإذا دجر انذجر وإذا نهر انتهى وإذا أمر تمر فالمؤمن دائما يسير على الطريق يعلم أنه بيت لا محالة يؤمن بنقاء ربه يؤمن بذنة القبر يؤمن بسؤال الملسان يؤمن بأنهم سيقف أمام الديان يوم القيامة يؤمن بأن الدنيا لم تنفعه يؤمن بأن الدنيا زائلة ثانية ذاهبة لا محالة القضيلة الأولى تعالوا كده نشوف الانتام من من الحلال اهم انفاقي بتاعي وهي كثيره نذكر بعضها ونسال الله ان ينفعنا بما نسمعه في الدنيا والاخره الفضيله الاولى الانسان الذي ياكل من لقمه الحلال شبيه بالانبياء والمرسلين يبقى يتشبه بمين يتشبه بالانبياء والمرسلين لا يتشبه بالمجرمين لا يتشبه بالمظالمين لا يتشبه بالفجار. الذين لا يقربون من الله الواحد القهار انما يتشبه بالانبياء والمؤمنين لان الانبياء والمؤمنين لان الانبياء والمرسلين يحرقون كل حرق على تنفيذ امر الله وعلى لقمه الحلال فلقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل اتمع يا عبد الله اتمع خطاب الله للانبياء قال يا أيها الرسل قلوا من من الطيبات يعمل صالحا إني بما تعملون عليم يا ايها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فالانبياء والمرسلون مؤتمنون بامر الملك ان اكلوا لقمة الحلال فمن اكل لقمة الحلال وحرص عليها واتقى ما الله عليه من الاعمال وبحث عن لقمة الحلال في الدنيا كان سبيحا بالأنبياء والمرسلين، ونعم السبة، نعم المنزلة، نعم الكرامة، نعم الدرجة تكون سبيحا بنبي محمد صلى سم الله عليه وسلم، تكون سبيحا بنبي الله ان تكون بنبي الله يوسف، ان تكون سبيحا بنبي الله عيسى، ان تكون سبيحا بنبي الله موسى، نعم السبة، نعم السبة، ان تتثبت بالانبياء والمرسلين، و. ويا دنس تتبهم من تتبع للمجرمين والخاطئين بالمجرمين والطارقين والطالمين وقطاع الطرق الذين يحرثون على لقمة الحرام والعياذ بالله رب العالمين اذا ان نتيجه ذلك او الفضيله الاولى اتن الحلال فبيه بالانبياء والمرسلين بس الحلال من قال ربنا تبارك وتعالى لانهم نفذوا امر الله عند دن قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم بالادبت الاوامر التي امر الله بها المرسلين أمر الله بها المؤمنين المرسلين يا الرسل من الطيبات يا الرسل من الطيبات يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم فالانسان الذي يحرص على الحلال يتشبه بالأنبياء والمرسلين ويتشبه بالمؤمنين الصالحين لانه نفذ امر الله تبارك وتعالى واستجاب لامر الملك عز وجل ولذلك ان فضيله الثالثه عد على كده يبقى قلنا نتبعهم والمرسلين من المؤمنين لمثل القرآن لأنه نgefد أمر الله ونفد حساب الله للمؤمنين ثالثا آكل الحلال اسمع معي يا عبد الله آكل الحلال مستجاب الدعوة آكل الحلال مستجاب الدعوة يا من تريد أن يستجيب الله دعاك يا من تريد أن يستجيب الله دعاك وان يلبي الله نداءك وان يعقلك الله رجاءك يا من تريد الا يخيب الله املك فيه عليك ان تطيب مطعمك وان تطيب مسربك لا تكن فارقه ولا تكن غشاشه ولا تكن مخادعه لان لقمه الحرام يا دلوقتي قطره امل ولذلك الفلوس قطره والصحه راحه والبركه راحت الفلوس جت والبركه راحت ايام زمان كانت الفلوس قليله لكن البركه كانت كثيره انما دلوقتي فيه غش فيه ربه فيه ربه في غصه البيع والصراع فيه مصر فيه فوضى الموظف ما بيقدش عمله العامل ما بيقدش عمله قل من الناس من يقن صنعته قل من الناس من يتصف الله تبارك وتعالى لان كثير من الناس مفكرين ان نخلف الحرام موقوف على الربا وعلى الرشوه ودار السرقه وبقى سلاح الموظف اللي بيروح وظفته وما يقدش عمله لقمهه من الحرام الصانع اللي بيعمل صنع وما بيتقنش الصنعه بتاعته لقمهه من الحرام العامل الذي لا يؤدي عمله بما يرضي الناس لقمهه من الحرام كل موظف لا يستقيمها في وظيفته كم من مدرس لا يتقن لها في تدريسه للاطفال كم من طبيب لا يتقن لها في قلته كم من مهندس لا يتقن لها في بنائه كم من عامل لا يتقن لها في عمله كم من صانع لا يتقن لها في صنعته انا اقول من هذا المكان لكل موظف لكل مدرس لكل طبيب لكل مهندس لكل عامل لكل انسان يؤدي عملا لا يدخل صنعته ولا يدخل عمله اقول له من هذا المكان انت تدخل بيتك نقمه حرام وتطعم نفسك واولادك وزوجتك من الحرام واعلم انك مسؤول امام الجبار يوم القيامه انت مسؤول عن الاعمال نحن الذين خربنا الدنيا وضيعنا الامه نحن الذين لان البلاد والعباد هي البلد الخفخات اسمه المساء سؤال البلد تخططت لك كل حدث تخططت الشركات والمصانع كل شيء لماذا؟ بسبب الإهلال بالأعمال بسبب أن العمال لا يتقون الله بسبب أن الموظفين لا يراقبون الله بأعمالهم إن كانت ياخد راته وما يستغلت وياخد راته وما يستغلت ولا حول ولا قوه إلا بالله على من تآمر؟ على من تآمر؟ نتآمر على مفتنة نتآمر على حكم الامه نتأمر على مرض استفاضي العملة بل على البلاد والعباد احسلنا البلاد وضعت البلاد وضاع العباد بسبب اننا لما الله تبارك وتعالى في الاعمال ان من الشعاب بواسطه نسيبه انت تتبعت على الحكومة على انك تاخد عشر جنيه انك انش عبك احسداتك وسيلها الغير اننا يقولك ايه على قد فلوسهم بسلهم على قد فلوسهم بسلهم وهيدي دروس بره ولا هو بعلم العيال دوي ولا بعلم العيال بره لا نزع دوي ولا نفع بره وإن ذلك يدي كتير مش نزع في لب مش نزع ولا حول ولا حقاة إلا بالله العلي العظيم إنت لما ربت مضات مع الحكوم اتفعت معهم وإنت عارج اللي مرتبت من الدنيا عارج اللي مرتبت من شان دينات وعارج اللي مرتبت من شان دينات إذا كنت تريد أن تبكن عملك فاصل الموظيفاتك وإن فاعلم انك مسؤول امام الجبار يوم القيامة وانك مساهم في ضياع هذه البلد وانك مساهم في احتلال البلاد وتضيئ العباد وتضيئ المقدسات وتضيئ الاتفاق لابد ان نتضيئ وان نعود الى الله تبارك وتعالى لا بد ان نعلم الناس اننا نحن لأهل العزاء انا دلوقتي للاسف الشديد المسلمين بقوا نامون من عالم كله في الاهمال قعدنا نضرب المثل في ايه في الاهمال والكسل والوالصديه والغش والنصب والاحتيال وقلة الضمير وعدم عمل ولا ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم لماذا كل هذا هل تعلمنا هذا من كتاب ربنا هل تعلمنا كل هذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد وان حرص على نقله الحلال ولذلك قلنا الذي اوكل الحلال مستجاب الدعوه وفي الحديث الذي رواه الطبراني وفي سنده مقله له توحد لا سعد اقصد مطعمك تكن ايه تكن مستجاب الدعوه اقصد مطعمك تكن مستجاب الدعوه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالحديث الصحيح أنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال يا أيها الرسل كل من الصيبات واعملوا صالحا الإن بما تعملون عليه وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات مرضتنا واذكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدو ثم ذكر النبي الرجل ثم ذكر النبي الرجل أسعد أسعد أقضر يا إلى الضماء يقول يا رب يا رب يا رب سبحان بالك اسعد اكبر اضطراب على بلده شعر ليس منظما ولا منسقا حياته تصعب على اي حد ومع ذلك ويتجلل لله يقول يا رب يا رب يا رب ولكن النبي يقول ومطعمه ايه حرام ومطعمه حرام حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فان يستجاب لذابه زي ربنا يستجيب لمن ذابه زي ربنا يستجيب لمن طعامه من الحرام كيف يستجيب الله لعبد ملبسه من الحرام كيف يستجيب الله لحتى وهو لا الله الذي يحرص على لقمة الحلال مستجاب الدعوة ان الذي يحرص على لقمة الحرام ان الله لا يستجيب له دعاء ولا ينفذ له نداء ولا يعطي له رجاء ما دام يحرص على لقمة الحرام اذا كن اكلوا الحلال فبهن بالانبياء والمرسلين من المؤمنين مستجاب الدعوة رابعا من فضائل اكل الحلال اكل الحلال استحيا من الله حق الحياة عنده حياء من الله بنتت من ربنا يتقي الله اللي بيحرص على لقمة الحلال يستحي من الله ان الذي يحرص على لقمة الحرام لا يستحي من الله ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي ومعظم الطبراني وهو حديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم متحابة رضوان الله عليهم استحيوا استحيوا من الله حق الحياة فقالوا اننا نستحي من الله والحمد لله بيقول نبي الرسول يقول له الاستحي من ممن حق الحياة فقال النبي اننا نستحي من الله والحمد لله قال ليس فخبي حق الج 말고 الحياة سالكم ده ما تقول الوحيد اتتكر الله يب ping يقول 매que من نتكر ربنا يقول له خبر ربنا واعرفه يقول ل einen ما نعرف ربنا هي معرفة ربنا كلام الخوف من ربنا اونصر الخوف من ربنا عمل الخوف من الله مراقبه الخوف من الله ان لا يراك الله في معصيته والا يفقدك الله في طاعته الخوف من الله عمل تقوى فقال استحي من الله حق الحياة قالوا اننا نتحي من الله والحمد لله، قال ليس كذلك ولكن الحياء من الله حق الحياء متوحد الملك خلي بالك معاي وتفتح قال ولكن الحياء من الله حق الحياه ان تحفظ راسك شوف الحياه اهي بقى مين اللي بيستحي من ربنا مين اللي من ربنا من قال ان تحفظ الراس وما والبطن وما حوى رطب. رطب فيه إيه؟ فيها الجانت. فيها الجانت. فيها الجانت. فيها عماية. فيها من الحرار. من الحرار. تحفظ عينيك من الحرام تحفظ مخك من الحرام تحفظ بطنك من الحرام بطنك حرام ايه ايديك ورجمك وفرجك ان تحفظ الرأس ونوعه والبطن ونحاوه وان تذكر الموت والبنى اي ان تتذكر موتك ودخول قبرك ولقاء الله تبارك وتعالى فمن فعل ذلك فقد اتسحي من الله حق الحياة يبقى هو الذي اتسحي من ربنا الذي يتسحي من الله الهوفظ علاق واحفظ ايديه واحفظ سمعه واحفظ بطره واحفظ بطنه واحفظ فرجه واحفظ ايديه واحفظ رجليه من الحرام الحياء عمل الحياء تنفيذ، مش من المعاصي، وتغيش وتاكل المواريه وتاكل المواريه يا نظام ماذا تقول لربك يوم القيامه يا من اكلت المواريث يا من اكلت حقوق العباد يا من ظلمت الناس يا من حق البنت يا من اكلت حق, يا من أكلت حق إخواني؟ تقول لربك يوم القيامه هل ستنفعه الارض هل ستنفعه الارض هل ستنفعك هذه هل ستنفعك الاموال اين العمارات اين الشركات اين الرؤساء اين الوزراء اين الملوك اين هؤلاء كل ذلك فان لا محاله كل ذلك فان سوف, سوف يذهب كل ذلك كل من عليها فان كل شيء هنا إلا الا يذهب لن ينفعك الا عملك الصالح عملك الصالح الذي تنفعه إذا الذي يحرص على لقمة الحلال سبيهم بالأنبياء والمرسلين من المؤمنين مستجاب الدعوة الدعوة تستحي من الله حق الحياة اسمع معي الخانقة الفضيلة الخانقة معه كنز من أعظم كلود الدنيا اللي بياكل نقمة الحلال بمعن كنز مش مع حد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أحمد في المسلم والطبراني في معدن بسند ما بأس به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اربع اذا كنتم انتبه انتبه يا عبد الله فالموت قادم انتبه فالموت قادم وكل يوم بنشيع جناته اخونا معنا نسأل الله ان يرحمه رحمة الياسعة وان يبكونه سكيح جناته امين يا رب العالم اخف قدام عينيك عايز تشوف كم شو اهو لكل يوم كذلك فيك امان وفي امان فين اخوك فين, فين ابوك فين جدك فين عمك فين خالك فين صديقك فين قريبك فين تعدادين فين الاراضي فين الوزاره فين الوزاره الوزاره الوزاره الوزارات كل ذلك ذاهب لنا حالة؟ وتلقى رب اعلم علم ان اليقين انك واقوف امام الديانه يوم القيامه محاسب على النصير والقسمير محاسب على كل صغيره وكبيره انتبه انتبه يا عبد الله بل لا تقابض عند المجرمين اصحابها كل من الحلال ان لم تجد حلالا فكل تراب فالتراب اولى لك من لقمه الحرام التراب اولى لك كل تراب ما تكون حرام كل تراب كل حرام كل من التراب فالتراب اولى لك التراب أولى لك من لقمة الحرام فان الحرام يسود الوجود ويسود القلوب ويسود الحياه كلها والله ما عرف انسان على لقمة الحرام وعاش سعيدا ابدا هاتوا لي واحد كده بياكل حرام ويعيش سعيد والله ابدا والله مستحيل ولو كان يركب السيارات ويسكن العمارات ويسكن أعلى العمارات ويسكن الكثور المسيدة ويأكل ملذ وصاب من التعام وصواب فإنه يعيش تائيثا يعيش بائيثا يعيش دليلا مهينا قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعني إذا كن فيك فلا عليك ذا سكني رب الله يا جلام على كلام الحبيب محمد بلك أربع حداث لو فيك لا تبكيش على حاجة أبدا أبدا بعد كده فتفة للدنيا. حفظ أمانة حفظ أمانة وفت حديث حفظ أمانة وفت حديث وعفة في صعمة حفظ أمانة وفت حديث وعفة في صعمة من هذه الأرباح حفظة في صعمة انفة في فهمة اي ان الانسان يأكل الحلال ويحرص عليه لما يجي يأكل اللقمة يكونها كئتة يكونها كئتة ما يدلش نفسه انما كثير من الناس الناس يبقى معاه يكفيه عياله، ويكفيه عيال عياله، ويزل نفسه للعباد ما عنديش في انفة اللقمة ولا حول ولا ركاة الا بالله مع ان الدنيا لا تساوي شيئا انظر الى قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حرض امانة <hurricane> oh وستحدين وعفة في صنم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيل التبتة والأخرة من, من فضائل من فضائل طعام الحلال أن الذي يحرص على نقمة الحلال من أهل الجنة الله متعالٍ من أهل الجنة يا رب العالمين فلقدبروا السني في سلنه وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طيبا شيء برحب لهISم吧 اسمع الحبيبك النبي قال من اكل طيبا وعمل في سنة وامل الناس بيائقة دخل الجنة Hitler من اكل طيبا يعني اكل حلال وعمل في سنة يعني لما يعبد ربنا يعبد ربنا على سنة النبي محمد ما يبتدع في الدين من اكل طيبا وعمل في سنة وامل الناس بيائقة يعني ما ما trolls الناس يعnings يعني مقرانه ما بيخافوش منه اقطعوا ما بيخافوش منه رجل محترم رجل مؤدب رجل نفذ كل خير بيقدمه للناس وكل شر بيبعده عن الناس هذا الانسان قال عنه النبي محمد من اكل سلما وعمل في كلتهم وامن الناس وائقه اي روح دخل الجنه يا من تريد ان تكون من اهل الجنه يا من تريد ان تكون مع النبي محمد في الجنه يا من تريد ان تكون من اهل الجنه كن طيبا واعمل على سنه نبيك محمد ولا تؤذي عباد الله كما قال النبي من عسل طيبا وعمل في سنته وامن الناس بوائقه دخل الجنه الا في ذلك ذكر من كان له قلب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهديه وتنسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين أيها الإخوة في الأحدة الكرام لقد ذكرنا ست فضائل من فضائل أكل الحلال، والفضائل لا تحت ولا تعب لكننا لا نريد أن نصيل عليكم وبعد ذلك سنتسلم عن بعض قضائح الحرام لكي تحرص على الحلال ولكي تبتعد عن نكمة الحرام فإن المال لم ينفعك ستترط مالك وستترك عيالك وستترك كل شيء تحرص على نكمة الحلال قلنا من فضائل الحلال الذي ياكل الحلال شبه بالأنبياء والمرسلين من المؤمنين استحيا من الله حق الحياة متجاب الدعوة معه كنز من اعظم كنوز الجنه من اغنى الجنه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نتكلم عن بعض قبائح الحرام من قبائح الحرام ان الذي اكل الحرام وياكل الحرام خالف طريق الانبياء والمرسلين والمؤمنين لان الانبياء لم ياكلوا لقمه من الحرام ولان المؤمنين لا ياكلون الحرام فمن اكل الحرام فقد سار من طريق غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالف طريق الأنبياء خالف طريق المرسلين خالف طريق المؤمنين خالف طريق المتقين خالف طريق الصالحين أنا دوما الكلام ده بتأكد عليه أول لأن كتير من الناس عد خالد ضميره عد بيعدينه ولا حول ولا قوة إلا بالله بيضحك على نفسه. نفكر ان هو لما يصلي الركعتين نفكر هو لما يصلي الركعتين على ربنا نفكر ان هو يخدع ربنا يصلي ويطلع يسرق يصلي ويطلع يغيش يصلي ويروح ميقدس وظبته يصلي وما يقنت عمله ونفكر ان هو كده خلاص صار من النادين صار من الصالحين صار من اهل الجنه كلا والله لم تخدع ربك ابدا لم تكون من الصالحين ولا سبيحا بالانبياء والمرسلين ولم تكن من المتقين إلا إذا أطعمت نبتك وأهل بيتك من نقمة الحلال. العاقبة التامية الذي يأكل الحرام لا تستجاب دعوته لا تستجاب دعوته ولذلك يا أخواني لما بنيجي وقارن مدين جماني ومدين حلمه وحالي الناس الطيبين لدوع أيام جمان الواحد بيضرب كثة على كثة وبيستغرم يعني رجل من الصالحين كما يروى رجل من الصالحين فله معه شاة معه شاة شاء يرعى بها بجوار ارض رجل من الناس اسمع معه يا عبد الله فغفل بعض اللحظات ونام غفل ونام نام بعض الوقت فنزلت الشاة في ارض هذا الرجل فأكلت منها وهو لا يشعر مش هو اللي اصدلتها وأن لهم كل كنوا اخد راحك كنوا نقم ورمع عجرة بواب والسيدي باب الراغ تمانوا بواب الباعي لا فأكلت وهو ناعم فلما استيقظ ورآها قد أكلت أقسم أن لا يأخذها معه وترتها في أرض هذا الرجل ولم يرد أن يأخذها لأنها أكلت نقمة من الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها؟ في الشاة في أرض زار. والعمر ما خدهم عين. بدأ الشاة كانت حرام. نشوى لكان حرام. بدأ الشاة كانت حرام. لم أخذ نخر. لا اسمع إلى العذاب العجاب. الإيمان وأحمد بن محمد الإيمان وأحمد بن محمد رضي الله عنه. كان إذا أرسل. كان إذا أرسل. كان إذا أرسل, كان إذا أرسل أحدا لتجي أشتري لحما من الجذار. لما يبعث حد عزم يشتري لحم من الجذار. ويجيب اللحمة منفوفة في الورق، في الورقة بتاع اللحمة يجي ياخد اللحمة ويرد الورقة مرة أخرى ويقول لأننا اشترينا اللحمة ولم نشتري نaffe tới الورقة دعوا مش عاية ياخد الورقة اللي الجزار دعس فيها اللحمة يخاف من الورقة يخاف من الورقة ان يسأل عن الورقة امام الله يوم القيامة انوا احنا بناخد ملايين ممليناه ناخذ الالاة نغسل ونترك ناخد الفدادين ناخد الاراضي ناخد الموارد وساطرين نيجي لها قدام ربنا الله اكبر ونغمض لك عينه وعامل لك راد صالح قوي عامل له وتيت لك صدحه من لك فيها بقى يعني ما شاء الله تقول ولي من اولياء الله هيطير لما يموت هيطير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انت هتنصب على مين يخادعون الله وهو قاضيهم انظر الى الصالحين انظر الى هؤلاء الناس يا عبد الله ماذا نقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان عنده مكنيه عنده مسك لمن يصيم فقال لزوجته قال لزوجته افرغي المسك الكثير في, في, في كذا وسذا يعني عبد المسك في الاناء بتاعه بتاعه هذا المسك فلما افرغت لما عفّرعت مسحت يدها على سوبيها إدها تعاسدت فمسحت إدها على هذا النبي بس هل فلما دخل عمر بن أو على خمارها فلما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المهمين إذا ذكر عم... عمر ذكر العدل إذا ذكر عمر ذكر العدل ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أكثر من ذكر عمر أكثر من ذكر إيه؟ من ذكر عمر فإن ذكر عمر ذكر للعدل وفي ذكر العدل ذكر لله تعالى سيدنا عمر دخل على امراته وقال لها جراج المسك إذاها تعافت من المسك نسحت المسك على الخمار فلما دخل عليها سم رائحه المسك على سيابها فأمرها ان تخلع خمارها وان تغسله قال لها لابد تخلع الخمار وتغسله من المسك اللي على فيك. من مال اليتيم حتى لا نلقى الله به يوم القيامه انظر يا عبد الله انظر الى الورع ان نتكلم هل نتكلم عن ملائكة هل نتكلم عن ملائكه من هؤلاء الناس من هؤلاء الناس قارن بينهم وبين اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اكل الحرام غلف طريق الانبياء والمرسلين والمؤمنين والمتقين والصالحين فليس شريحا بالانبياء والمرسلين وليس من المؤمنين وليس من المتقين وليس من الصالحين اكل الحرام لا تستجاب دعوته ثالثا اكل الحرام اسمع بقى المفاجاه اللي جايه منه عشان اللي بياكل حرام يتوب الله عشان اللي وصل المواريث يرجعها عشان اللي وصل حول الناس يرجعها يوم واحد يقول ليه والله يا عم, يا عم شيخ انت تعب نفسك عالصاب وخلاص ومحدش يرد لحاكم ليه يعني من هذا الا ثقاف الله رب العالمين الا ثقاف من الوقوف بين يديه الا ثقاف من الوقوف امام الجبار فانت حال عالم على العموم وان لم يعمل احد فان لم يعمل احد فسن سن نصل نقول ونقول حتى يتوقف اللسان عن الكلام ثم نقول اللهم قد بلغنا اللهم فاسد نجهد الله على العباد اننا قد بلغنا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساءه فعليها وما ربك ذو الله من العبيل. اسمع المفاقع اللي دين آكل الحرام لا يرفع له عمل صالح الى السماء. صلاتهم مش هتقبل يصوم صيام مش هتقبل صوم مش هتقبل يحج حج مش هتقبل يتصدق ربنا مش هيقبل الصدقه بتاعته يقرا قران لن يقبل الله منه عملا صالحا ابدا حتى يرد المظالم الى اصحابها اكلوا الحرام اكلوا الحرام لن يقبل الله منه عمل صالح حتى يرد المظالم الى اصحابها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عنه قال من غصب قيد شبر من عرض اللي يقض نقدر شبر شبر من عرض غصب غصب من غصب قيد شبر من عرض توق به من تجعي عرضين يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل الصرف هو الصرب والعدل هو السنة يعني ربنا لا يقبل منه فرض ولا ايه لا فرض ولا ايه ولا جنة اللي بيأكل حرام ربنا لا يقبل منه فرض ولا سن اللهم خذ اللاغت اللهم فاتك يا من اكلت المواريه يا من اكلت الاراضي والفدادين يا من اكلت لقمة الحرام رد المظالمة الى اهلها انقذ نفسك من جهنم انقذ نفسك قبل ان تحمل على الاعناق قبل ان تحمل على الاعناق وقبل ان تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت يا رب لا تعمل عشان رد الحوت يقال لك تل وتقول ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان ظالمون قال اختاروا فيها ولا تكلما فرب المظالم وأنت حي قبل ان تقف امام الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من غصب قلب سبر من ارض طو قبيه من سبع أرضين يوم القيام لا يقبل منه فرص ويعله انت عارفين يعني يا يا خياني طو قبيه من سبع أرضين يعني اللي انه خذ واللي وانه خذت واللي وانه خد خدت هيجي لأرض اللي هو خده هتيجي طواء هتتعمل وتيجي ويجي شيء هترقى التو بس طاضي مش من الأرض الأولى بس لا من سبع أرضين يوم القيام خلي بلك معاين من غصب كايدة سبرا من أرض طو قبيه من سبع أرضين هو فله يعني هيسين الارض صفر قدته ويمشي في ارض المحصر يبقى ناس قدام الناس دي وشيل الايرق قدته شيل قدام في قدته واللي سرع جاموسه لم ياخذ في التعبير شيل الجاموسه على كفه واللي سرع معزه شيل المعزه على ضهره واللي سرع حمار يحمل الحمار على كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يغنم ياتي بما غل يوم القيامه يعني ومن يفرق يأتي بنا فرقة يوم القيامة لذلك من أسماء يوم القيامة اسمه يوم فضيح اللهم اشرنا في الدنيا للأخير يوم فضيح ليس لأن كل واحد هتنكش في الأسراب كل حاجة هتطلع كل المدار هيظهر ويبان إنما استبهى يبان والمخادع يبان ومتبهى يبان والمجرم هيبان لا تظنن كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تحتبن الله غازلا مهما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخط فيهم ابثار او عتكر لربنا غزلا عنه او عتكر لربنا عاجز ان يحسبهم بس يتيبهم للاخر عشان ينتقم منهم ويذبحهم على رؤوس الاشعاد فلا يقبل منه صرف الولعد ان عقوبة الرابعه يذبح الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يأخذ احد شيئا بغير حمه الا جاء يحمله يوم القيامة ابن عامر تصور الموقف يا عبد الله تصور الموقف بالله عليك تتصوروا كده لما ايه استخلاوا المنظر واحد سرع مسلم ثلاثة يجي ساحبوا وماشي في ارض المحضر واحترق حمار يجي تحمل ماشي في ارض واللي والنسانه على سبه حتى قال النبي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اما أن هذا الرجل يحمل الحمار والحمار ينفق على ظهره والبهيمة في عرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل عظيم اوه به عد ببهيمة به بحمار به عد بكذا دسائل الارض دسائل الاموال تضيحة ما بعدها تضيحة فلماذا تضع ذلك يا عبد الله وأخيرا وأخيرا نختم بذلك آكل الحرام من أهل النار آكل الحرام من أهل النار يبقى خالف طريق الأنبياء والمرسلين لا تستجاب له دعوة لا تستجاب له دعوة لا يقبل له عمل إلى السماء يدخله الله على رؤون الخلائق يوم القيامة يدخله النار قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام كل لحم النبت من الحرام فالنار ايه فالنار به. لا يدخل الجنة لحم النبت غذي بالحرام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له من حق اخيه شيئا فلا فليأخذ فانما اقطع له قطعة من النار اثنين جاين يتخطموا على حتة ارض خلي بالك معاين ده يقول ده بتاعتي وده يقول ده بتاعتي وده يقول, يقول, يقول, يقول الله عليه وسلم قال لهم خلي بالكم بالحديث بالمعنى انا هحكم ما بينكم باللي ناسف ولا باكر ممكن اغتيب وممكن اغضب فلو قضيت له من حق اخيك شيئا فلا يغضب فانما اقطع له قطعه من النار الرسول عايز يخوف قال لهم انا بدر من نسملك وممكن احكم وأخطئ في الحكم فلا هحكم له وناخد حاجه لاستفادته زي ما يروح يزور قدام القاضي ويكتب وصولات مزوره وشيكات مزوره ويجيب شهود زور ويجيب مخطبين وياخد حق غيره ويبقى فرحان قوي وناس يقول لك القاضي حكم لي ان كان القاضي حكم لك فاعد نفسك للوقوف امام الحكم الاكبر يوم القيامه ده جتك مو قدام ربنا اسمع يا عبد الله قال النبي فمن قضيت له من حق يا شيئا فلا يأخذ فإنما أبطع له كفعة من النار يعني الرسول بيقول له ان هدينه عدم نساعته انا هدينه حب تولعه هيدخلها بطنه ان الذين يأكلون اموارا يتامى ظلما اننا يأكلون في بطونهم ايه نارا في بطونهم نارا وتوضلون سعير بيأكل وينها بيأكل وينها بيأكل, بيأكل نار يطعب نفسه من النار ولا حول ولا يرقاك إلا بالله يأخيرا يا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففي النبي محمد ما زل يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه يعني اللي ياخذ حق من فقاء إخوانه باليمين يقول والله العظيم هو كبد من اقتطع مال امرئ مسلم يبين اسمع الحديث ده والله حديث مرعب حديث يرعب الإنسان قل من اقتطى عمال امرئ من بياميره فقد حرم الله عليهم الجنة وانسد له النار ربنا حرم عليهم الجنة وانسد له ايه النار قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله حتى لو حدث غيره قال وإن كان قضيبا من اراثك حتى لو فتت زيادة ده فتت ايه عارتوني السياس سياس اللي انت تروح على اي مبتادة اسلامية جيبت اجنيه من حلف على سواك وخذب ظلما وعذنان الله حرم عليه الجنة حتى يبخل فماذا بمن اكل السجادين? ماذا بمن اكل الاراضي ماذا بمن اكل الاموال ماذا بمن قلم ماذا بمن غصى ماذا بمن نهب ماذا بمن باع البلاد والعباد ماذا بمن باع العباد أمام الملك يوم الخيام فلا عباد الله قبل أن أنجل من على هذا المنبر قبل أن أنجل من على هذا المنبر أدعو لكي وإياكم إلى الثاندة توبوا إلى الله قبل أن تموتوا هتموت هتموت إنك ميت إنهم ميتون إنه ميت. حتى حبيبنا النبي محمد ربنا نستثنهوشي مع إنه عبد الخلق الله لأحد الخلق الى الله ربنا نجنهوس نحدهوس قانون يسري على كل المخلوقات كل شيء غالق إلا وجهه سبحانه وتعالى قال له إنك ميت وإنه ميتور فيعبد الله أنت ميت أيها الميت أيها الميت خط من الحي الذي لا يموت اعمل حسابا لله رب المظالمة إلى أصحابه اطلع من المجل إن كنت وافي الحرام حد من الاثنين لا ترجع لحول اصحابك لا تروح له وتقول له سمح لي لا ترجع لحول اصحابك لا تروح تضرب راسك وتقول لي سمح لي لانك تلته بقى التلته بقى التلته بقى انت ما قدها اعد نفسك للوقوف امام الله يوم القيامة لا ترجع له لا تقولوا سلحت وان سمحتم ما تبغوش ألا من سمحتم وإلا فأعد نفسك للمسألة أعد نفسك للمس أعد نفسك للسؤال أمام الله وأعد للمسألة جوابا أمام الله يوم القيامة فلا بد أن تعلم أنك واقف أمام الله عز وجل حاسب أمبوسكم قبل أن تحاسبوا ودنوا وأعمالكم قبل أن توزنا عليكم وتزيّنوا للعرض الأكبر يومئذ تردنا منكم خافية اللهم مغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا لن وادرا سنا في امرنا وثبت اخذ منا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ارضى مرضاتك وغضبك عنا اللهم ارضى مرضاتك وغضبك عنا اللهم ارضى مرضاتك وغضبك عنا اللهم لا تضحكنا في الاخره اللهم لا تضحكنا في الدنيا ولا في الاخره اللهم اثرنا ولا تفضحنا اللهم اثرنا ولا تفضحنا لا تهنا ولا تهنا وكن معنا ولا تكن علينا وكتلنا ولا تأخرنا وارفعنا ولا تضعنا وهساكنم ولا تفتدنا اللهم استاهمنا ولا تفتدنا اللَّهُمَّ استاهمنا ولا تفتدنا اللَّهُمَّ افتدنا علما وثقا وهدا وصلاحا اللَّهُمَّ إِنَّنَا نسألك الهدى والثقة والعساف والغنى اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم كل من يكون موحد من اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم من مات معنا في هذا اليوم يا رب العالمين اللهم ارحمه رحمة واشعة وأسكنه وادعله في الجردوت الأعلى مع النبيين والفدقين والسهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إن كان محتنا فتسي إحسانه وإن كان متي أن عن سيئاته اللهم انك قد اخبرت له أن يموت في ليلة الجمعة وأن يبثن في يوم الجمعة وقد اخبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن من مات ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة فتب الله له أجر شهور ووقاه فتنه القبر فابتن له اجر شهور ولن من عذاب القادر وتطيب عند السؤال اللهم تطيب عند السعال اللهم تطيب عند السعال اللهم ان كان من عن ذنبات اللهم اجعل له خيرا من داره يا خيرا من اهله وزوجا خيرا من جوزه ودارا خيرا من داره واسكنه مع النبيين والصديقين وعامله بكرمك وفضلك يا ارحم الراحمين اللهم انه نزل عليك وانت اكرم الاكرمين تكرم اللهم اكرمه ولا اللهم نسرمه ولا ولدهم وارحمه ولا تعذبه وغفر له واستره وسترنا في الدنيا والاخره اللهم لا تخرج احدا من هذا المسجد الا وقد غفرت له وسترته في الدنيا والاخره وهديت قلبه وفرحت صدره وغفرت ذنبه واعنته على طاعتك اللهم من كان آثما من الحرام من بيننا فإنه على رب المظالم الى اصحابها وتقبل توبته يا رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين المحتنين المهملين الصادقين آمين اللهم رب العالمين وصلبهم على النبي محمد واكثر الصلاه